سؤال رقم ثمانية. يمكنني السير إلى الأمام. ألف نعم. باء لا. أعيد. يمكنني السير إلى الأمام. ألف نعم. باء لا.